111. الله الذي تساءلون به والأرحام 112. إن الله كان عليكم رقيبا 113. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطبع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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ أَنَسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فادفعوا